بيشد لمرض رياض عرفت من باله وموقع عندي ليه جد والقرعة تات ليه جد لي كان عندي في لبوات درهم مش ميجو حاب في فدي أرفو هم النهار تجمعن ما عرف ليه شاري ليه صبر أيام في الخجل الأولية من خدمة مشربة مشرخ كل شيء تشوف فيها إيدك تبقى كتشوف فيها ما غادي ندخل لها بمليو الشهر ديبلومي فالاخه وين ما بغوش رعطيهم بالدهر ما بغيش خدمة بالسهل ولا خدمة بالسليك أخوك بغي الصرف حراب حلال بالأمريك كل تلابدها من الشهر بلا بسالة ننسيش باليصرف لي في الكونطة ديالي قرب يتسالة شهرين من بعد راسي رقيت عصيب لما لضو لفولنا انترنت وشوماج بدأ عندي كيدو رايش من هرب نقول بقي نلقى خدمة غير ندود مكان نعدي من هنا الجمع نمشي للدار نخلش العائلة وبلش والجيران نخلش وكن نموت وعليش بعد آخر حاجة نكسب الدار اللي هي تلش نبذيك ساعة في دراسي أول مرة نقول محتاج محتلش من في لأخرش للسلقة حشما نطلب النهار اللول تاني تلش و اشدا فيك عطاب دي جديل قال لي بحالي بحالهم اي واحدين قراو معايا البار عليا اليوم هكا البوشاهم وقصف الطول احمر والشخيط من السماء الطوموبيل اللي تدوز ما عطينيش حق نضرب شفر دا اللي شافو فيا هز عينيه من السماء كلو مركادر بولو اليوم واليوم ضت القدر الشبقه كتسخن شد الرقنه قالو لي عمري ما كمتو بالحد يا ماكن ريحه الموت ولات فيا اليوم شد السكنه نطلب الله يطال قبوريش معني من هاد الدلل الشعان بحال مش غير كنتسنى غير الموت غير يتهيد ما دالي تربت خبز عام معول نسيت عليا